بوك تو دوكسان واحد وتسعون واحد وتسعون كيلي ين الجمل الجانبية باستخدام أن واحد الجمل الجانبية باستخدام أن هبا بلك يارن ده ايه olur ربما سيتحسن التقس غدا ربما سيتحسن التقس غدا بونو نردان بليورسنوز كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا ده ايه olmasنه اموت ادارم آمل أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. او مطلقًا. قل جيك. بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. كسن ما؟ هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ قل جيك. أعلم أنه سيأتي. اعلم أنه سيأتي. أو مطلقة تلفون إدش. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. ساهبه. حقا. حقا. تلفون ادجني زنديورم. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. بوشراب مهككي إسكدر. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. بنو تام olarak biliyor musunuz؟ ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. شفمز يقشكلا. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. أينما بليورسونز؟ أتره هكذا؟ أتره هكذا؟ Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Ana ara, hatta onu ybdu hpsnna jddn. Ana ara, hatta onu ybdu hpsnna jddn. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. Ld al müdiri cdiqte bil tekiid. Ldih al müdir cdiqte bil Gerçekten inanıyor musunuz? Atatakidu zalika haqqan? zalika haqqan? Bir kız arkadaşı olması muhtemel. İnnehu mümkün jiddan sadiqa. jiddan sadiqa.